قلنا إ ن ه ا تنقسم إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل من النوافل لا تسن به ا ل ج م ا ع ة وقلنا إ ن ا ل أ ف ض ل أ ن يترك ا ل إ ن س ا ن ا ل ج م ا ع ة فيه ولكنه لو ص ل ى ه ا ج م ا ع ة ما تبطل صلاته تنعقد ولكنه لا يثاب عليها ل أ ن الافضل أ ن يترك ا ل ج م ا ع ة فيها وذكرنا منها الرواتب مع الفرائض ومنها الوتر في غير رمضان و أ م ا في رمضان فقلنا إ ن ه تشرع ا ل ج م ا ع ة فيه ويقنص في النصف الثاني من شهر رمضان ومنها ت ح ي ة المسجد وقلنا إ ن ه ا ركعتان وتحصل ل أ ي ص ل ا ة يصليها ا ل إ ن س ا ن في المسجد فور دخوله إ ل ي ه ف إ ذ ا صلى ف ر ي ض ة فقد أدى التحية والقسم إ ة ف د أدى التحية ا ل و ق الثاني وهو ما تشرع فيه ا ل ج م ا ع ة وذلك ك ص ل ا ة العيد والكسوف والاستسقاء هذه كلها نوافل ولكن تشرع فيها الجماعه ة صلاة وكذلك التراويش تشرع ي ف ا الجماعة أما صلاة العيد والكسوف والاستسقاء فسنتكلم عنها في فصول م س ت ق ل ة ل أ ن لها كيفيات خ ا ص ة ولذلك عقد الفقهاء لها أ ب و ا ب خ ا ص ة في الفقه و أ م ا التراويح فسنتكلم عنها الان آ ن إن ش ء الله ا ل و ان ف فيها الجماعة أفضل ل التي الجماعة ة تشرع م النافلة التي لا ت ش ر ع ف ي ه ا ا ل ج م الله ع ة أ ن مشروعية ا ج م ا ع ة ف ي ا النوافل أمرها في هذه النوافل تدل على تأكد أمرها لكن ا ل أ ص ح عند الفقهاء تفضيل الراتبه على التراويح مع ان الراتبه لا تشرع فيها الجماعه كما مر معنا في الدرس الماضي والتراويح تشرع فيها الجماعه والقاعده التي ذكرناها ان الصلاه التي تشرع فيها الجماعه افضل من ا ل ص ل ا ة التي لا تشرع فيها ا ل ج م ا ع ة استثنى الفقهاء من هذه ا ل ق ا ع د ة الرواتب مع الصلوات فقالوا إ ن ه ا أ ف ض ل من ص ل ا ة التراويح مع أ ن التراويح تشرع فيها ا ل ج م ا ع ة والرواتب لا تشرع فيها ا ل ج م ا ع ة وسبب هذا التفضيل مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبه ما تركها في حال من أ ح و ا ل ه صلى الله عليه وسلم بينما صلى التراويح ف ت ر ة وبعد ذلك أ ع ر ض عنها صلى الله عليه وسلم خ ش ي ة من أ ن تفرض على أ م ت ه ولذلك قال العلماء ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن كان لم تشرع فيه ا ل ج م ا ع ة أ ف ض ل مما فعله بعد ض الأيام و ب ع ذلك تركه و أ ع ر ض عنه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للتراويش فالمعروف عند الفقهاء جميعا أ ن ه ا تسن ج م ا ع ة وذلك لخبر الصحيحين عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلاها لياليا فصلوها معه ثم ت أ خ ر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أ ن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وروى ا ب ن خ ز ي م ة وحبان عن جابر قال ص ل ى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات ثم ا و ت ر فلما كانت ا ل ل ي ل ة ا ل ق ا ب ل ة اجتمعنا في ا ل ن س ج د ورجونا ان يخرج الينا حتى اصبحنا فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمراد من ذكر هذين الحديثين انهم صلوا ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة وما أ ن ك ر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ج م ا ع ة بل أ ق ر ه م عليها ف إ ذ ا تشرع ا ل ج م ا ع ة صلاة في التراويح على ما هو معروف عند ا ل ف ق ا ء جميعا و أ م ا عدد ركعات ص ل ا ة التراويح فعددها عشرون ر ك ع ة وذلك أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ر أ ى الناس يصلون أ و ز ا ع ا متفرقين في المسجد يصلي الرجل ويصلي بصلاته رجال ويصلي ل ا ر جمع ل ويصلي بصلاته رجال ج عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع الرجال على أ ب ي بن كعب والنساء على سليمان بن أ ب ي ح س م ة رواه البيهقي فصليت ج م ا ع ة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع ولم تكن تصلى قبل عهد عمر ج م ا ع ة بعد أ ن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عندما جمع الناس على ص ل ا ة التراويح على أ ب ي بن كعب وعلى سليمان قال لهم ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه وكان ممن ص ل ى ه مع عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع جل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار ا ل ص ح ا ب ة وصغار ا ل ص ح ا ب ة وفيهم كبار التابعين وما أ ن ك ر واحد منهم على عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع جمعه الناس على ابي أ و على سليمان و أ ق ر و ه على ذلك ولو كان في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه م خ ا ل ف ة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ك ر أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله تعالى عنه لأنكروا عليه ف ع ل ه هذا ف ص ل ا ة التراويح يكاد يكون متفقا عليه أ ن ه ا تصلى ج م ا ع ة و ا ل ج م ا ع ة م ش ر و ع ة فيها صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه ة و ص ل ا عمر أ وجمع الناس عليها عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع في عصره و أ ق ر ه على ذلك جميع أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ا أ ن ه ا عشرون ر ك ع ة فذلك لما روى البيهقي ب إ س ن ا د صحيح أ ن ه م كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع في شهر رمضان بعشرين ر ك ع ة وروى مالك في الموطا بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما ب أ ن ه م كانوا يوترون بثلاث وقد ذكرنا أ ن ا ل ج م ا ع ة تشرع في الوتر في شهر رمضان بعد ص ل ا ة التراويح وصلى خلف أبي كما ذكرنا كل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في ا ل م د ي ن ة ولم ينكر واحد منهم على عمر رضي الله عنه أ م ر ه أ ب ي ا بالصلاه ة ولم ينكر واحد م ينكر ن م بهم على عشرين ركعة صلى أبي أنه فهذا إ ج م ا ع فعلي وسكوتي من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ن العشرين ر ك ع ة ج ا ئ ز ة في ص ل ا ة التراويح ولو كان واحد من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أ ن ص ل ا ة التراويح عشرين ر ك ع ة أ م ر ليس بجائز لقام و أ ن ك ر على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولانكر على أ ب ي ولانكر على سليمان ولكن لم يبلغن بدون استثناء عن واحد من أ ص ح ا ب رسول الله صلى انه ل ل عليه وسلم ه أ أ ن ك ر على عمر أ و أ ن ك ر على أ ب ي أ و أ ن ك ر على سليمان أ و أ ن ك ر على غيرهم ممن صلى من سله هذه ا ل أ م ة وخلفها لم يبلغنا أ ن واحد ا من أ ص ح ا ب رسول الله أ ن ك ر ص ل ا ة العشرين ولم يبلغنا عن واحد من التابعين أ ن ه أ ن ك ر ص ل ا ة العشرين ولم يبلغنا عن واحد من أ ت الائمه ع ا ت ب ع ي ن المجتهدين أ ن ه أ ن ك ر ص ل ا ة العشرين ف ص ل ا ة التراويح عشرين ر ك ع ة من ا ل أ م و ر التي عرفت من الدين ب ا ل ض ر و ر ة يعني صارت ب د ي ه ي ة ما في واحد من هذه ا ل أ م ة أ ن ك ر على المسلمين أ ن ه م صلوا التراويح ة عشرين رفعا ث ل ا ث ا وخلفا في عهد ا ل ص ح ا ب ة صلى به القبيل عمر وكان ص ل ى بهم عشرين ر ع ة و ك في من صلى عمر بن الخطاب وكان في من صلى عثمان بن عفان وكان في من صلى علي بن أ ب ي طالب وكان في من صلى كبار أ ص ح ا ب ي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانت تشد إ ل ي ه م الرحال في الفتوى والذين نقلوا إ ل ي ن ا هذا الدين وكانوا لا يسكتون على ا ل أ م ر ولو كان صغيرا تافها لا ق ي م ة له مع ل ى ذلك ما كانوا يسكتون عليه كانوا إ ذ ا ر أ و ا واحدا أ ر ا د أ ن يخالف س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ي أ م ر من ا ل أ م و ر يقومون و ي ن ك ر و ن عليه مخالفه ت هذه ما ي ق ر و ن ا على هذا يقولون له بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن لا فعل بخلاف هذا فيرجع الصحابي أ و يرجع التابعي عن ر أ ي ي حينما يبلغه ما أ ث ر ع ن رسول الله كانوا إ ذ ا ر أ و ا منكرا قوموه ب أ ي د ي ه م او قوموه ب أ ل س ن ت ه م ما بلغنا هذا عن واحد من أ ص ح ا ب رسول الله بلغنا أ ن ه م لما خطبهم عمر بن الخطاب على المنبر وكان قد وزع الثياب التي جاءت من اليمن قاموا ل ح ح د من ا ا ل ص ب ة و ق ا ل حدثنا ع ن أ ب ر ا د اليمن لا سمع ولا طاعه ة أمكروا ع ل ي توزيعه التوزيع بزعمه في عادلا أنه ما كان عادلا في التوزيع. حتى قام ابنه وقال إ ن أ ب ي رجل طويل من الناس وكان الثوب الذي أ خ ذ ه قصير إ ل ى ركبتي ف أ ع ط ي ت ه ثوبي حتى يستر عورته عند سمعنا وأعطعنا على أن وردت أراد يحدد ذلك قالوا سمعنا وقامت المرأة وردت على لما وقامت عمر المهور بمقدار معين فقالت لوطين الله ويمنعنا عمر فقال وما ذاك يا أ م ت ا ل الله قالت يقول الله تعالى و آ ت ي ت م احدهن قنطارا فلا ت أ خ ذ و ا منه شيئا ف ق ا ل أ ص ا ب ت ا م ر أ ة واقصى عمر فكانوا ينكرون على ا ل خ ل ي ف ة وعلى غيره من الناس أ ي فعل لا يتلاءم مع الشر ع وكان يرجع عن ر أ ي ه والحوادث في هذا ك ث ي ر ة جدا لكنه ما بلغنا ابدا وبدون استثناء عن و ا ح د من أ ص ح ا ب رسول الله أ ن ه انكر على عمر أ و على ابيض انه صلى للناس عشرين ركعه ما بلغنا ما نعلم ومن يعلم هذا يجب علي أن ن يسيره ل ل ان س ع ع ل كل الصحابة صُّلّوا م أن ش ر ي ن ر ك ع بدون ن إ ك ا ر ا ل ت ا ب ع و ن ص ل ع ش ر ي ن ركع ك بتون ن إ ا ر عشرين ركع أكبع التابعين صلوا ركعة بدون صلوا إنكار ا ل أ ئ م ة المجتهدون باتفاقهم في كل ا ل أ م ص ا ر والبقاع والبلاد ص ل وما أ ن ت ر ى عليهم أ ح د ا ت ب ق و ا على هذا اجماع قوي ل واجماع فعلي واجماع سكوتي كل أنواع ع عند عند ش عند عند عند عند لو اردنا ل الإسلامية م ا ا ه ه ب عند ظ ي ة ع ن الشافعية ع د ل ح ن ان ب ة ع د المالكية ع نعد د الحنفية ن الأئمة ا ل عشرات ه د ي ن ق ت م ذ ه ه ب كلها ك ب الالاف من أ ئ م ة المسلمين يقولون ص ل ا ة التراويح عشرون ركعه ف إ ذ ا وجدنا بعض ا ل ج ه ل ة الحمقى في هذا العصر و أ ن ا لا أ ج د في لساني ك ل م ة تنطبق عليهم ل أ ن كلمه جهل أ ي ض ا قليله عليهم خ ر ج ويقولون ا ف هذا العصر ي هذه بدعة ويقولون هذه من ا ل أ م و ر ا ل م ن ك ر ة التي أ ط ب ق عليها المسلمون سلفا و خ ل ف ا يعني كل هذه ا ل أ م ة ضاله يعني ايش في ذهنك من علماء المسلمين ايش في ذهنك ع م الصحابه ة ايش في ذ ن ك ع م التابعين كل هؤلاء ضلوا والذي فهم الدين هم الناس في هذا العصر الذين لا يعرفون ا ل ط ه ا ر ة من ا ل ن ج ا س ة والذين لا يقيمون أ ل س ن ت ه م في ق ر ا ء ة قطر واحد الذين لا يعرفون ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم هم الذين يخطئون أ ص ح ا ب رسول الله ويخطئون التابعين ويخطئون أ ت ب ا ع التابعين ويخطئون ا ل أ ئ م ة المجتهدين ويخطئون سلف هذه ا ل أ م ة وخلف هذا ضلال والحراف عن منهج هذه الامه أ م ة ل عليه الصلاة ل ل ن ب ي ا ا و س يقول ما ر المسلمون حسناً فهو عند الله ح س ن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح هذه ا ل ا م ة ما تجتمع على ا ل خ ط أ والله لو كان خلافا بين أ ئ م ة المسلمين وجدنا أ ص ح ا ب رسول الله قد انقسموا كما ق س م و ا في كثير من المسائل الفقهيه ة عبد ا ل ل بن مسعود له منهج فقه مستقل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر منهج منهج مسعود مستقل عمر عمر لهم مستقل له الله الله الله فقه مناهج مستقله منهج ابن مسعود منهج الذي نهجه اهل ل ذ ي ن ج ه ه أ ا ل ر أ ي في العراق ومنهج عبد الله بن عباس ع ب د الله بن عمر منهج أ ه ل الحجاز ال... اختلف ا ل ص ح ا ب ة في مناهجهم بالفرائض اختلفوا في الفروع الفقهية اختلفوا بالقواعد ا ل ع ا م ة اختلفوا لكن ما بلغنا عن واحد منهم أ ن ه خالف في ص ل ا ة التراويح إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نمثل للاجماع بمثال ما يوجد عندنا مثال أ ق و ى من هذا المثال اجماع فعلي و إ ج م ا ع قولي و إ ج م ا ع سكوتي كل أ ن و ا ع الاجماع قد اجتمعت في ص ل ا ة التراويح عشرين ركعه ة ا ل العصر المفروض من أن لا نلتفت إلى أقوالهم ولكن الأسر لما فشل جهل في الأمة وقل العلماء ة في في هذا مع من أن صار الناس يتلقفون أ ق و ا ل هؤلاء ا ل ج ا ه ل ة فيظنون أ ن ه ا هي الشرع وهي الصواب الذي يجب على الناس أ ن يسيروا و ر ا ء ه يعني من إ د ب ا ر هذا الدين أ ن ترى ا ل ق ب ي ل ة ب أ س ر ه ا ج ا ه ل ة لا يرى فيها إ ل ا الفقيه أ و الفقيهان ي ت ك ل م ا فلا يسمع لهما وينبذا وهذا هو حال امتنا في هذا العصر يعني أنا من الذي يريد أن ينتقد أن يكون عنده عقل أنا باتمنى من الانسان أن أن ي ع ن ي ع ن د م ا يقول و الناس ل ل ه ا قد اختلفوا في هذا و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ م ش ي مع ر أ ي الفلان والله ما نمنعه وحد أبو وما وحد اختلفوا حنيفة الصحابة نحن أريد عبد وعبد قال قال قال كذا أنا أريد أن ما, ما في مانع قال الصحابة اختلفوا. نحن مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن المرأة مثل أن أسذي رأيه بن بن نمش في في عمر عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ك ث ا ب بسيط ما نستقصي به قالوا لمس الرجل ا ل م ر أ ة ينقض الوضوء عبد الله بن عباس قال لا ينقض الوضوء إ ذ ن في خلاف صار أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عبد الله بن مسعود قال م ا ينقض الوضوء ف إ ذ ن لو قالنا أ أ ر ي د أ ن اخذ بهذا ا ل ر أ ي م س أ ل ة خلافيه ا ج ت ه ا د ي ة أ م ا هذه ما فيها خلاف ما بلغنا ما نعلم أ ن واحدا من الصحابه اثار هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة س ل ف ا وخلفا ا ل ح ر م ا ن الشريفان ت ف ل ف ي م التراويح عشرين ر ك ع ة ما و ج د ن ا واحد في ذلك ا ل أن م ر هذا نهائيا يعني ا ل إ ن س ا ن اللي بترينك يكون عند ه ز ر ة عقل لما يريد يخطئ واحد والله كلام ه م ق ب و ل الواحد يخطئ لما يريد أ ن يخطئ اثنين كلام وماشي الحال إ ي ش م ا ل ا ل م ق ب و ل قد يخطئوا الاثنان قد يخطئوا ا ل ع ش ر ة لكن مئات ا ل آ ل ا ف ملايين مليارات من أ ب ن ا ء ا ل أ م ه ي خ ط ي و ا وشاهد في هذا العصر يصيب العقل ما يقبله يا ج م ا ع ة يعني نحن لو تجربنا ع ن عقلنا م ا نعرف النصوص نصوص ك ث ي ر ة جدا كثير من المصنفات صنفات وردوا على المفتري في هذا العصر اللي بيقول إ ن ه ص ل ا ة التراويح عشر ركعه بدعه ردوا عليه ردود ك ث ي ر ة جدا م ا ل ي المكتبات الكتب بدي أبدا عندنا عندنا افترض أنا ما عندنا نصوص ابدا ما عندنا نصوص هكذا سأفت نصوص نحن نصوص بلغوا ان كل هذه ا ل ا م ة من عهد عمر بن الخطاب الى عصرنا هذا تصلي التراوي عشرين ركعه ايش بكون موقف العاقل ما ب ي ق ت ر ما عندنا نصوص بس في عصر تخلفت فيه علوم ا ل ش ر ي ع ة ايش بكون موقف الانسان العاقل يعني اول شيء بيعمله ب يقول يا اخي م دامت كل هذه ا ل ا م ة ث ل ا ث ا وخلفا بدون استثناء ت د صلت عشرين ركعه يعني لا يسعني أ ن أ ع م ل شيئا يخالف ما عملته الامه ما يسع العاقلة أن ولسيما خالف ل ما م فتسند يعمل إلا ما إلا عملته هذه الأمة. وإلى الله الجاهلية الجماعه أطنابها في ص ل ا ة ا ل ت ر ا و ي ش كما تسن في ص ل ا ة الخسوف والكسوف والاستسقاء و س ي أ ت ي الكلام على هذه الصلوات في أ ب و ا ب مستقله ة بالنسبة للنفل المطلق ا للنفل ن ت ي التي فيها التي فيها نريد يقوم التي يريد يتقرب بيها ن الآن من النوافل التي تسن فيها الجماعة والنوافل التي لا تسن فيها الجماعة. الآن أن نتكلم النفل النفل أن الإنسان وإنما أن ا الجماعة لا الجماعة المطلق المطلق للصلاة لا لها الله على إلى هو سبب ن ا ف ل ة م ط ل ق ة في جوف الليل ق ا م اريد ان ص ل ي لله ركعتين فقام واستقبل ا ل ل ة وكبر هذه تسمى ن ا ف ل ة مطلقه ة لا ل سبب ا ما لا ه سبب ما م هي ث لها صلاة التحية س ب ب دخول المسجد الخسوف الخسوف والكسوف سببها الخسوف والكسوف كرواتب للطلوات المفروضة الرواتب ليست كصلاة ليست كصلاة الفحط الذي ينزل بالأمة ليست التابعة المفروضة لأمن سببها سببها هذه الرواتب لها اوقات م ع ي ن ة م ط ل و ب ة شرعا اما النافله ا ل م ط ل ق ة انسان يريد ان يتطوع لله تعالى بصلاه تسمى نافله م ط ل ق ة قال النافله المطلقه لا حصر لها يعني قلنا صلاة الضحى لها、عدد. اقلها عشرة ركعتان واكثرها ثمام ليس لها、حد. النفل المطلق النفل المطلق كانت في الليل أو كانت في كانت حد أ وقد كانت ولكن في غيره ر النهار روافب ن لأن نافل الإنسان لأن ت صلوات بالليل غالب المطلقة الليل يفعله له له في مخصوصة ق و تكون ا ل ن ف ل المطلق في النهار ولكن غالبا ما تكون في الليل قال لا حصر ل ل ن ف ل المطلق ف إ ذ ا أ ح ر م ب أ ك ث ر من ركعتين في اللي يصلي ل له ي عشرين ركعه ة د ف و ا ح د ة يحق له يصلي عشر ركعات دفعه واحده يحق له ص ل ي ركعتين ركعتين وهو الافضل أ ن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم ف إ ن احرم ب أ ك ث ر من ركعه فله التشهد في كل ركعتين يتشهد في كل、ركعتين. وفي كل ر ك ع ة عند ا ل إ ي م ا ن الرافع ة ركعة وفي صحيح كل قال قلت、الصحيح. منعه في كل ر ك ع ة والله اعلم لان التشهد في كل ركعتين شيء م أ ث و ر في الشرع معروف في ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة ن ق ر أ التشهد الاول و ن ق ر أ التشهد الثاني لكن التشهد في كل ر ك ع ة ما هو معروف عندنا في ا ل ص ل ا ة ولذلك يحدث الانسان يخترع ص و ر ة لم تعهد في الشرع ولذلك ا ل م ف ت د به أ ن ه يمنع من التشهد في كل ر ك ع ة يجوز له أ ن يتشهد في كل ركعتين ويجوز له أ ن يتشهد في كل أ ر ب ع ركعات ولكن نمنع من التشهد في كل ركعه نوى نوى ة نافلة مطلقة وإذا نوى نوى وبعد أو يجوز ذلك عددا ركعات قال أن أن أنه أن ن رأى أربع ضعفت عمل قد حدث يصلي يغير ي له همته يجوز له ان ينقص من العدد واذا نوى ركعتين وراى عنده ه م ة ونشاطا وما يريد ان يسلم يجوز له ان يزيد في العدد وهو في الصلاه فاذا نوى عددا فله ان يزيد وان ينقص منه لكن بشرط ان تكون ا ل ز ي ا د ة وان يكون النقص ب ن ي ة م س ب ق ة على ا ل ز ي ا د ة والنقص فاذا نوى ركعتين و أ ر ا د أ ن يزيد ركعتين أ خ ر ي ي ن ما يجوزه أ ن يقوم ل ى ل ث ا ل ث ة إ ل ا إ ذ ا نوى قبل كل شيء ينوي بقلبه ا ل ز ي ا د ة ثم يقوم فلو قام بدون ن ي ة وجب عليه أ ن يرجع ي ج د س وبعد ذلك ينوي ثم يقوم وكذلك إ ذ ا نوى أ ن ينقص العدد كان ن و ه أ ر ب ع ركعات ف ج ل ت بدون ن ي ة لا يقوم وينوي وبعد ذلك ي ج د س فيجب عليه ان يقدم ا ل ن ي ة على ا ل ز ي ا د ة او النقص فلو نوى ركعتين في المقام الى ث ا ل ث ة سهوا فالاصح انه يقعد ثم يقوم ل ل ز ي ا د ة انشاء وبعد ذلك يسجد للسهو وبعد ذلك للسهو نوى بدون ركعتين اعطى يسجد ذلك لانه للثالثة فلو له النافل المطفقة نية في غير النافل في كان فقام متعمدا صلاة النافل المطفقة اجده تبطل وغير ا ل ن ي ة ثم قم إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة ولكن يجب عليه أ ن ي ز ج د لسهو لو فعله متعمدا ولو لو الناس إلى المطلقة في ف عالما ل ه م م ت ع ع ا ت ب ط ل صلاته ف إ ذ ا فعله جاهلا او ناسيا ف إ ن ن ا نقول اجلس وغير ا ل ن ي ة ثم قم ولكن يندم لك أ ن ت ز ج د سجود ا ل س ه و د ا ل سنه ه س كما مر معنا نعم فاذا اذا ما غير النية ما فإذا غير وزاد ت ا ل ص ل ا ة أ و نقص منها ف إ ن هذا مبطل في ا ل ص ل ا ة يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله أ م وليست ر زيادة ع ى المحرر ل و اعتراضات عليه قلت نفل الليل أ ف ض ل من صلاه النفل المطلق النفل المطلق إن قد يكون ن في قد النفل ر وقد يكون في ا ل ل ل ي و ك ن ا المطلق في أفضل النافل في الليل أفضل من النافل المطلقة في النهار من خ ب ر مسلم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ف ر ي ض ة ص ل ا ة الليل وفي ر و ا ي ة له إ ن في الليل ل س ا ع ة لا يوافقها رجل مسلم ي س أ ل الله تعالى خيرا من أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه وذلك كل ل ي ل ة واوسطه أ ف ض ل ثم آ خ ر ه ل ي ش ق ى لخبر الشيخين ينزل ربنا تبارك وتعالى إ ل ى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ا ل أ خ ي ر فيقول من يدعوني ف أ س ت ج ي ب له ومن ي س أ ل ن ي ف أ ع ط ي ه ومن يستغفرني ف أ غ ف ر له ويستحب له أ ن يسلم من كل ركعتين في وفي حديث البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة السنن الأربعة ومسلم يعني في أبي د ا ويسن د و ا ا ل ن ئ والترمذي وابن وفي ماجة ا ل ا ل أ ر ب ع ة ص ل ا ة الليل ا ل و ن ه ا ر م ث ن ان ا ابن وصححه غ يتهجد ر ه ويسن ي للإنسان أن يتهجد بالليل لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله تعالى و كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و ب ا ل أ ف ح ا ل هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لمانع يجعل هذا عادة عنده يعزم على اليل كل هذا شيء ما يقوى عليه الإنسان ولئن فعله في حالة الشباب منه أما يعزم قيام ما هذا عادة حياة هذا أن عنده شيء يقوى في ما يستطيع أ ن يفعله في ح ا ل ة ا ل ش ي خ و خ ة ولذلك كان عبد الله بن ع م ر بن العاص رضي الله تعالى عنه قد عزم على هذا كان يقوم الليل كله ويريد أ ن يستمر عليه فبعث ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ي ه فجاءه عبد الله بن عمرو فقال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل م أ خ ب ر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقال بلى يا رسول الله فقال لا تفعل صم و ا ب ر وقم ونم ف إ ن لجسدك عليك حقا و إ ن قل قليل مستمر خير من كثير منقطع وربما عمل ا ل إ ن س ا ن عملا في ح ا ل ة الشباب وعجز عنه في ح ا ل ة ا ل ش ي خ و خ ة وهذا ليس بجيد في ش أ ن ا ل إ ن س ا ن المسلم الصادق م أ و ا ل إ ن س ا ن يعني في هذه الدنيا تاجر يحب أ ن يكون عمله اليوم خيرا من عمله بالامس حتى يكون في تقدم دائم أما أن يكون أ م س و ه خيرا من يومه فهذا تراجع عند ا ل إ ن س ا ن المؤمن ولذلك ا ل إ س ل ا م يعلمنا أ ن نكون في كل ا ل أ م و ر وسطا وكذلك جعلناكم ا م ة وسطا وسط في ا ل ع ب ا د ة و س ط في ا ل م ع ا م ل ة وسط في كل شيء لا إ ف ر ا ط ولا تفريط كلا جانبي الافراط والتفريط ضرر ا ل إ ن س ا ن لا م ر ة راح ينام ما ي ق و م من الليل نهائيا ولانه يعزم على قيام الليل ك و ت ت أ ع ي ه ح ا ل من الحالات ما الحالات ت ي ي س ط ع ه و ل ل ذ ك يكون قد ت ر ا ج ع فعبد الله بن عمر بن العاص بن بن الله لما قاله رسول الله هذا رسول ن ب ي عليه ص ل ا ة عرض ع ل ي ه عروض وكان يقول وطيق أكثر من ه ذ ا ي ق و ل ح ا ل ل ه بن بن عمر ا ل ع ا ص ل ما تجرت سنه ولم يعد يستطيع ع د ي أ ن يفعل ما كان يفعله في شباب قال يا ليتني قبلت ن ص ي ح ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين له ان رسول الله ما امره الا بما فيه صلاحه والسلام ل يعرض عليه أن يكون وسطا في عبادته وهو كان يرى في نفسه أ ن ه يطيق أ ك ث ر من ذلك فالمهم أ ن ا ل إ ن س ا ن يندب له إ ذ ا عمل عملا ان يداوم عليه وإذا والسلام كان قد اعتاد عباده ينذب له ألا يترك تكن ينذب أن قد له لا النبي عليه الصلاة عمر مثل ثم تركه رواه البخاري ومسلم يعيب ن ا ل ن ي عليه الصلاة والسلام ي عمله ي عليه ب ع هذا ل أ ن ه تراجع في عبادته وتراجع فيما كان قد ع ز م عليه والمؤمن المفروض فيما يكون عنده تراجع و الا يكون عنده تقدم دائم فلو كأنه كان على وسيره واحده من اول حياته ماشي بتؤذى بشكل متوسط لا افراط ولا تفريط يستطيع ان يداوم على هذا الى ان يموت الانسان اذا علم نفسه ان يقوم كل يوم من الليل ولو ركعتين في هذه الحاله ما اظن انه مهما بلغت به السن ان يتركهما اربع ركعات ما يتركهما عشر ركعات ما يتركهما يعني فترة وتحب وجيزة من الليل. وأحب الصلاة صلاة داوود الليل من الله تعالى إلى كان يجعل ن نصف وينام يعني كان ا الليل م ويقوم ثلثه ي ثلثه قيامه بين نومين ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه فيما رواه البخاري ومسلم تحب الصلاة إلى الله تعالى إلى صلاة ا د ويستحب د ا كان ن نصف وينام ا الليل م ويقوم ثلثه د ه و ي س ل ل إ ن س ا ن الذي يقوم الليل ليتهجد به أ ن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد معه قال الله تعاون ل ى ت ع ا و و على البر والتقوى ولا تعاون وعلى والعضوان وهذا تعاون والتقوى الاسم على البر أمر بمعروف وقالت عائشة الله بمعروف أمر عنها رضي كان النبي صلى الله صلى عليه ويندب س ل م ص صلاته ل ي م الليل وأنا بين ي معترضة ي ه فإذا ق ي ا ل و فأوتر ويندب ت ر أيقظني ل إ ن س ا ن إ ذ ان استيقظ م ا ل ل يمسح ل أن ي النوم عن وجهه و أ ن ينظر إ ل ى السماء و أ ن ي ق ر أ أ و ا خ ر س و ر ة آ ل عمران إن والنهار في واختلاف الليل لآيات خلص السماوات والأرض الليل لآيات لأولي الألباب إلى ل آخر ا س ويستحب ر ة و له أ ن ي ف ت ح تهجده بركعتين خفيفتين ت أ س ي ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وبالنسبة للنوافل صوته وكأنه إمام ولا يسر بها وإنما التوسط بها بها يبتغي بين إذا أراد النافلة المطلقة الليل فلا إمام يصلي ذلك أن يعني يسر في يرفع يشعر لا هو بالصوت العالي ولا هو بالصوت السري بين ا ل إ س ر ا ر وبين الجهل و ا ط ا ل ة القيام في هذه الصلوات أ ف ض ل من تكسير ث ي النبي عليه ر الركعات عدد الصلاة ا ل و ل سئل أفضل الصلاة فقال طول ل ا ا م عن ق ا الصلاة الكشوع ا م مع في ل و ت د ب طول القيام م عدد الكشوع ا ل و ت ب ر تكثير أفضل من ع د الركعات مع الكشوع والتدبر كلامنا كله مع الخشوع والتدبر أ م ا لو أ ط ا ل ا ل إ ن س ا ن قيامه ولكنه له خاشع ولا متدبر و إ ن س ا ن آ خ ر أ ك ث ر من عدد الركعات مع الخشوع والتدبر فالمكثر لا شك ان ه أ ح ر ز من ا ل ف ض ي ل ة ما لم يحرزه ذاك ت اقترضنا أنت متدبر فالمثألة إذا خاشع يصيل قيامه وخاشع القيام يطيل متدبر يقصر ي و ث ر العذاب الذي ي ط ي ر القيام أ ف ض ل من الذي يكثر العدد و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نعس في صلاته يندب له أ ن ينام حتى يذهب نومه و إ ل ا كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من المحتمل أ ن يسب نفسه إ ذ ا الإنسان غلبه النعاس وهو في ا ل ص ل ا ة ما عاد اعرف ماذا يقول وربما اساء بدلا من أ ن يحسن ولذلك يعني ا ل إ ن س ا ن دائما يكون ح د م في أ ع م ا ل ه يعني الله سبحانه وتعالى ما أ م ر ن ا أ ن نحقي أ ن ف س ن ا أ م ر ن ا أ ن نعبده و ن ش ع ا ل ص ل ا ة بفراغ بنشاط وفراغ قلب من أ ج ل التدبر ومن أ ج ل الخشوع مع الأسف عم كلام الأسف نحتيار هذا وأكثرنا ما الليل الليل يعرف نحن قيام يعرف قيام, الليل. أكثرنا ما يعرف قيام الليل. نحن لا نعمل نقوم الليل و ل ا نعمل نعمل نعمل ن ع م نعمل ن ع م ا ن ل ن ع ل ن ع ل نعمل ن ع م نعمل نعمل نعمل نعمل نعمل نعمل نعمل ن ع نعمل نعمل ن نعمل ن م ل ن ر م ل نعمل نعمل نعمل نعمل نعمل ن ع ل ن ع ل ن م ل نعمل نعمل نعمل ن م أ نعمل نعمل ن ع ل ن ل نعمل ن ع نعمل م ل ن م ل نعمل ن ع ل ن ل ن ع نعمل ن أ ن ي م و نعمل ن ع ل ن ع ل ن ل نعمل نعمل نعمل ن ع ل نعمل نعمل ن ع ن ع ل ن نعمل نعمل ن ل ن ل م ل نعمل ن ن ندرس دراسات ن ظ ر ي ة ليس لها تطبيق عملي في حياتنا نحن الان آ ن ح ل ا كحال ا ل م س ت ش ر ق ي ندرس ن دراسات ن ظ ر ي ة لا للتطبيق ولكن لنزين بها أ ق و ل ن ا بدلا من أ ن يكون الانسان جاهلا صار عنده علم كيف كان يقوم السلف الصالح كانوا يقومون كل الليل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عليهم وينصحهم ب أ ن يتوسطوا في قيامهم أ م ا نحن ما نقوم شيء من الليل ولذلك فهذا الكلام ب ا ل ن س ب ة لنا كلام لتزيين عقولنا فقط لتزيين المجالس للتنطع فقط لا غير وأنا جواحد يقوم كله. على يقين ما عم. بدون يقين مننا الدين يقين كلنا ما هذا ما دائما على عم على كله لا السلطة في ولذلك ا الليل وبناء نصف على نسال ع عم يقعوا يعني م مننا يقوم ثلث الليل مرة من م ولا وإذا واحد ثلاث الليل ثلاث الليل قبيل الصدفة قد يقعوا هذا. يعني غالب ل هذا قد ل م ي ن غ ب ي ة الله ع يعرفون ظ م ا ق ي واللي بيعرفوا ا أصلا ف يقوموا عم فما ذ ولذلك ا الواقع يعني الواقع الحقيقي يعني ن سبحانه أ ل الله س وتعالى أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول ا فيتبعون أ ح س ن ه و أ ن يلهمنا رجدنا و أ ن يعيذنا من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا و أ ن لا يجعلنا من الذين يقرؤون ولا يعملون وبناء على ذلك يصير علمنا ح ج ة علينا لا ح ج ة لنا ا ل ق ر آ ن إ م ا ح ج ة لك أ و عليك فنحن إ ذ ا ق ر أ ن ا هذا كل واحد منا ي ق و ل ل ا آ ن و ا ل ل ه قيام الليل هذا كل ه ا ل إ ن س ا ن قيام الليل ما لازم يقوم الليل كله وعلى ط ا ع ع ة ل كل الليل وعلى جزئينا إ ذ ا كنا نريد أ ن نكون منصفين ل أ ن ف س ن ا الله بغنى ي عن عبادتنا إذا الإنسان إذا الإنسان يأخذ أردنا أن نكون لأنفسنا يجب علينا أن نحاول التطبيق والتطبيق يكون بأن يأخذ الإنسان نفسه بالعزيمة اليوم إذا قام غدا ركعات المهم أن أم بأن أربع ركعتين نكون منصفين يكون نفسه أن نفسه يقوم يجب يعلم على الالتزام ب ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا التزمها وكانت خ ف ي ف ة ي أ ت ي يوم من ا ل أ ي ا م ويزيد فيها ا ل ز ي ا د ة ا ل م ش ر و ع ة التي تصل ل ل د ر ج ة التي يستطيع الاستمرار عليها ط ي ل ة حياته وآخر دعوانا وعلى وصحبه وسلم آله رب الحمد سيدنا محمد عن العالمين على الله لله صلى